من هل لكم من كلمه ة م س ي ح ة حول موضوع ت عدو الزوجات في ه ذ ه ا ل م ن ا س ب ة خ ا ص ة في هذا الزمان ت ت ي ن للسؤال شيخ معلش اي سؤال نفس ا ل ا ل ز و ج ا تسميم له يعني حتى يكون الجواب شامل نعم وما يذكره كثير من الناس الذين يكتبون دفاعا عن الاسلام في وجه الخصوم وردا للشبهات وكذا الزوجات الزوجات او الزوجات شك لكن هذه ان الاسلام ما شرع تعدد الا لاسباب فهل حقا لا اجل الاسباب من ان فهل للمسلم الخيار لا المسلم الخيار ام شرع يشرع تعدد شرع تعدد تعدد تعدد فيه فيه نحن ن ق و ل ج و ا ب عن ذاك السؤال دائما وابدا نحن لا ننصح زوجا متزوجا وعنده زوجته وهو مكفي بها ان يضم اليها اخرى لا ننصح بهذا ليس بهذا ننصح م ع ا ك ش ة لا سمح الله لقوله تعالى ف ا ن ك ه ما طاب لكم من النساء م ث ن ا وثلاثه رباع و إ ن م ا لنظرنا في أ و ض ا ع المسلمين اليوم وتربيتهم الاجتماعية التي لا تسر صديقا بل ربما ولا بغيضا فحينما يتزوج المسلم ا م ر أ ة ث ا ن ي ة اولا سيجد معاكسه ممن حوله من الاقربين لديه فضلا عن ن ا ل ب ع د ي وهذا طبعا لا يهتم به المسلم ل أ ن ه قد يعين بتمسكه بدينه وقد يقال فيه والله هذا متشدد اعوذ بالله وبينما يكون متمسكا وليس متشددا لكنه وصف بالتشدد ل إ ه م ا ل ا ل آ خ ر ي ن لدينهم فهذا م ش ك ل ة من مشاكل مشاكل أ خ ر ى أ ن ا ل م ر أ ة التي قد ي أ ت ي بها ويضمها إ ل ى ا ل أ و ل ى قد تكون أ خ ل ا ق ه ا أ ق ل ما يقال فيها لا تتجاوب مع ا ل ز و ج ا ل أ و ل ى ولا تستطيع أ ن تحيا ح ي ا ة ط ي ب ة مع ذروتها ف ت ب د أ هناك مشاكل ومشاكل ك ث ي ر ة بسبب كل ذلك يعود إ ل ى سوء ا ل ت ر ب ي ة من ج ه ة و إ ل ى فساد التوجيه العلمي من ج ه ة أ خ ر ى ل أ ن ن ا نعلم جميعا فيما أ ع ت ق د أ ن كثيرا من ا ل إ ذ ا ع ا ت وبخاصة توجد قبل أن توجد بعض ا ل إ ذ ا ع ا ت ا ل إ س ل ا م ي ة التي يتكلم فيها بعض العلماء المتمسكين ب ا ل ش ر ي ع ة كثير من الاذاعات كانت من قبل تندد بالتزويج الثنائي فما فوقه وكما سمعتم من أ خ ي ن ا ا ل أ س ت ا ذ علي انفا يوجهون النصوص ا ل ش ر ع ي ة ا ل ص ر ي ح ة في إ ب ا ح ة التزوج ب ث ا ن ي ة و ث ا ل ث ة و ر ا ب ع ة في حدود إيش ا ل ض ر و ر ة ويفسرون العدل المنفي و ل م تستطيع ان تعدلوا بالعدل إيش المادي وهو غير مقصود و إ ن م ا المقصود العدل القلبي الذي أ ش ر ن ا إ ل ى شيء منه آ ن ف ا هذه ا ل إ ذ ا ع ا ت بلا شك أ و ج د ت جوا غير إ س ل ا م ي ف أ ص ب ح جمهور المسلمين ما عندهم استعداد نفسي يتقبلون ت ع د د مع صريح ا ل ق ر آ ن ب ج و ا ذلك ف إ ذ ا ما قام إ ن س ا ن وتزوج ثارت عليه مناقشات ك ث ي ر ة واعتراضات ع د ي د ة و إ ل ى آ خ ر ه لذلك أ ن ا أ ق و ل بناء على هذا وذاك وربما أ ش ي ا ء أ خ ر ى أ ق و لا ل أ ن ص ح أ ح د ا أ ن يتزوج ب ث ا ن ي ة إ ذ ا كان مكفيا ب ا ل أ و ل ى أ ن ا أ ض ع هذا ا ل خ ي د ل أ ن ا ل ح ق ي ق ة أ ن الناس يقعون ما بين إ ف ر ا ط وتفريط في موقفهم ب ا ل ن س ب ة ل ت ع د ي د الزوجات ومنهم المبالغ في الانكار ومنهم المتساهل وقوفا عند ا ل آ ي ة ا ل ق ر آ ن ي ة دون نظر إ ل ى الوضع الاجتماعي الذي يعيشه المسلمون اليوم الحق أ ن ا ل أ م ر كما قال تعالى ولو بغير هذه ا ل م ن ا س ب ة وكان بين ذلك قوامه فقد يكون هناك رجل هو يشعر لسبب أ و آ خ ر ب أ ن ه ب ح ا ج ة إ ل ى ز و ج ة أ خ ر ى لكن هذه ا ل ح ا ج ة من الذي يقدرها ا ل آ خ ر و ن حتى ولو كانوا أقربين أم هو نفسه هو اقربين ل ذ ي ي د ه هذا ا لا الأمر الذي إلى شك أن ر يعود ي غ ف ا ل ت ي ولذلك ف أ ن ا أ ق و ل لا هكذا نقول ا ل آ ن في هذا الزمان ب ا ل إ ب ا ح ة ا ل م ط ل ق ة دون أ ن نراهي ا ل أ ج و ا ء التي نحياها ونعيشها والتي لا تساعد على ا ل ت ف ن ي ة ولا أ ن ننكر من تزوج ب ث ا ن ي ة ونحن لا ندري الدافع له على هذا الزواج أ ن ا افترض احد شيئين ان ه انسان تزوج فقط فقط ليبين للناس ان هذا ه ا م ر جائز خلافا لما يتوهمون وخلافا لما وجهوا في تلك الاذاعات التي اشدنا اليها انفا اقول والله هذا نعم القصد ولكن لا انصح, لا أنصح بان يتزوج لما ذكرناه انفا يعني أ خ ش ى ما أ خ ش ى أ ن يكون هذا ا ل إ ن س ا ن الذي يتزوج لهذا القصر فقط لا لشيء آ خ ر يتعلق بشخصه الذي لا يطلع عليه إ ل ا علام الغيوب أ خ ش ى أ ن يصدق عليه المثل السائر الذي يقول إ ن مثله كمثل من يبني قصرا ويهدم مصرا بسبب ي ا بده يحقق م ب د أ زواج مسنون مستحب مرغوفي شرعا وانا من هؤلاء الذين يقولون ان ن ب ي صلى الله عليه وسلم حينما قال ت ز و ج ا ل و ل و د الودود فاني مباه م بكم الامم يوم ا ل ق ي ا م ة ان الانسان اذا تزوج بقصد اكثار أ م ة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خش شريف عظيم جدا فضلا عما إ ذ ا كان ا خ ت ا ر ن به ي مقاس أ خ ر ى هو يعلمها ولا يعرفها غيره أ ب د ا لكن أ ق و ل انه يجب أ ن يتبصر في ا ل أ م ر و أ ن يفتح عينيه كليهما أنه لا وراءه يحقق ويترتب مستحب إخلاب فرض ل أ ن من القواعد ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن المسلم إ ذ ا وقع بين شرين أ ن يختار أ ه و ن ه م ا ولكن ليس من القواعد ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن يوقع نفسه في شر من أ ج ل أ ن يتمسك ح ق ق أن ي ب أ م ر مستحب ه ك ذ ا ي ض ا يجب أ ن ن ق ر ر هذه ا ل ح ق ي ق ة الزواج الثاني والثالث والرابع أ م ر مشروع بنص الكرآن والسنة وعلى ا ل س ن ة ذلك جرى عمل السلف الصالح فكثير منهم كان عنده أ ك ث ر من ز و ج و ا ح د ولكن الزمن يختلف كما اشرنا انفا ر ا ا ف ل ع و س د المجتمع